يَا أُمَّتَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اعْنُوا بَيْنَ عَيْنَيْهِ اُقْرَأْ كُتُبَ الْيَوْمِ جَمْعًا سَنَتَقْرَأُهَا أَمْ هَٰذَا ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المناس أَنْفُرُونَا يَا نَكَتَبِكْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلًا ஆ <laughs>